وقال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك الاستثناء في الحج صدر عنه صلى الله عليه وسلم حينما حج ورجع وكانت امرأة من الأنصار زوجة ابي طلحه ولم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألها قالت ما كان لنا إلا ناضح واحد وأخشين كذا وكذا قال اعتمري في رمضان واشترطي على ربك وما هو الاشتراط الاشتراط عند الفقهاء أن يقول المحرم لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي يعني مكان تحللي مش محلي محل ومحل محل من حل يحل إذا يحل نزل ومحلي من حل يحل إذا تحلل من النزل وذلك لأن الأصل عند عدم الاشتراط أن من أهل بنسك وخرج في طريقه لا يمكن أبدا أن يتحلل من نسكه هذا إلا بوصوله إلى البيت وطوافه وسعيه وقضاء نسكه إن كان عمرة يتفي بذلك وإن كان حجا فبأداء نسك الحج حتى لو فاته الوقوف وفاته الحج يمضي الى مكة ويتحلل بعمره والبحث عند مالك رحمه الله في من حبسه حابس العدو او حبسه حابس المرض فحابس المرض عنده لا يخرج الا بالنسك ويبقى في مكان مرضه حتى يتعافى وحابس العدو في ان احصر في الطريق منعه مانع من ان يصل عدوا او غير ذلك فهل يتحلل في مكانه او ينتظر حتى يذهب العدو والخلاف في ذلك عند العلماء وقضيه صلح الحديبية لما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا هو واصحابه على اثر الرؤيا التي رآها كما بين سبحانه لقد سلق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الى اخر السياق فلقيتهم قريش وصدوهم عن البيت ماذا كانت النتيجه عقد الهدنه واحلوا من مكانهم ورجعوا فهذا حصل العدو فإذا كان الإنسان يخشى أن يحصر يخشى أن يعوقه عائق ولسيما أعفان الله وإياكم في هذه الأونة حوادث السيارات وغيرها فإذا ما أحرم قال ذلك فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني ينفعه هذا الاشتراط بأنه ان قدر عليه شيء تحلل في مكانه وحلق شعره ولبس ثيابه وخرج من عهدة العمره اما اذا لم يقل هذا وقدر الله عليه شيء يبقى على احرامه لو دخل المستشفى لو رجع الى بلده خرج من جدة رجع اليها خرج من المدينة رجع اليها يبقى في المستشفى على حالته باحرامه حتى يعافيه الله ثم يستأنف المسير الى عمرته فإذا ما كان قد اشترط حينما يقع عليه أمر الله يتحلل في الحال وينتهي من أمر العمره وهل عليه دم أو لا دم عليه من يقول ينفعه الاشتراط مطلقا يقول لا دم عليه والبعض يقول يتحلل وعليه دم والآخرون يقولون ما الفائدة إذا كان عليه دم الاشتراط يسقط عنه العهدة ويسقط الدم بالفعل مالك يقول لا ما في اشتراط مع أن الحديث ثابت في الاشتراط وبالله تعالى التوفيق